وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً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 قوم من بنيكم وبنينا وميساقون فديه مسلمة الى اهلي وتحرير رقبة مؤمن فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامًا مَّهْرًا مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 غُبِ الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذي في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست موين وَضَلَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ سلام لمستم امنا تبتون عرضا الحياه الدنيا فعند الله ما غانمك كَذَالِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ نَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ